أحمد الله عز وجل أيها الأخوة والأخوات نيسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوم مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز أيها الأحبه الكرام أنا تأخرت عليكم قريب من العشر دقائق لأن الأخ يعني يبدو أن ضيع المكان أو كذا فتأخرنا قليلا لذلك لن أطيل عليكم ساعة الآن وحده 35 دقيقة يعني إن شاء الله على الساعة 8-8.30 أكون خلصت من محاضرة <تصفيق> هذه ضحكة الفرح ولا إيش <تصفيق> طيب أعطوني 45 دقيقة الله ساعة الله يكثر خيرك <تصفيق> <تصفيق> الله يسلمك. <يسألني. تصفيق> سنقف أيها الإخوة والأخوات مع آيات من كتاب الله عز وجل العظيم هذا القرآن أنزله الله تعالى إلينا هداية لنا ودلالة وسياق لنا إلى الخير أمرنا الله تعالى أن نكتفي فقط بإتقان القرآن تلاوة عدد من الناس اليوم ربما يتقن القرآن تلاوة فيخرج الحروف من مخارجها ويتقن الإخفاء والإقلاب والإظهار لكنك إذا جئت إلى إتقانه ومعرفته وتدبره للآيات لم تجد عنده إلا شيئا قليلا الله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش ليتدبروا آياته فأنزل الله تعالى القرآن ليتدبروا آياته وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فأمر الله تعالى عند قراءة القرآن أن يقع منا تدبر لهذا القرآن ومعرفة لمعانيه وتفكر فيما ذكره الله عز وجل فيه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويحضر قلبه مع ذلك ويبكي ويخشع مع قراءته لأنه يتدبر فيما يقرأ ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما صحابيا يقرأ في آخر الليل هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول نعم أتاني نعم أتاني يعني بمعنى أنه أتاني هذا الحديث وأفأبكاني وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءت له الآيات مباشرة يطبق تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغثر لي ثم قالت يتأول القرآن كيف يتأول القرآن يعني يأخذ معنى القرآن ويطبقه كيف لما قال الله تعالى له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فواجع فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان غف... واستغفره إنه كان توابا، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم يطبقها من خلال صلاته فيقول في صلاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دام يا ربي قلت لي فسبح بحمد ربك واستغفر معناه يا ربي إني يطبق ما أمرتني به إذن نحن مأمورون عندما نقرأ القرآن أن نقرأ للتدبر والتطبيق تعالوا اليوم نقف على قصة لنبي من الأنبياء هذا النبي ذكر الله تعالى اسمه في القرآن 183 مرة وكرر الله تعالى قصته في القرآن 25 مرة هذا النبي كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يذكره كثيرا لأصحابه ويذكر لهم قصصه مع أنه ليس هو النبي الذي فوقه مباشرة هذا النبي يا جماعة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قصصا في, في كثير من الأحاديث وله إحسان على أمتنا يعني له فضل على أمتنا لو الله ثم هذا النبي لكنا نصلي في اليوم والليلة خمسين صلاة هذا النبي من هو موسى عليه السلام موسى يجماع له فضل علينا لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وصعد حتى فرض عليه ربنا سبحانه وتعالى خمسين صلاة في اليوم والليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم einige يصعد من سماء إلى سماء يمر بالأنبياء مر بيحيى، مر بعيسى مر بآدم مر بعدد من الأنبياء مر في السماء السادسة بنبي الله تعالى موسى عليه السلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بنبي من الأنبياء يسلم عليهم يقول السلام عليكم فيقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح لما مر بآدم قال السلام عليكم فقال آدم عليه السلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن لآدم فلما مر بموسى قال السلام عليكم فقال موسى أيضا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى فقيل لموسى ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي قد يقول البعض كيف يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم غلام وهو مات عمره 63 سنة نقول نعم هو بالنسبة لحياة موسى صغير كثيرا يعني يا جماعة الأمم السابقة كانوا يعيشون ألف سنة ألف وخمسمائة سنة نوح عليه السلام كم لبث في قومه فقط يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمائة وخمسين سنة فقط فترة الدعوة إلى الله انظر كم عاش نوح قبلها وكم عاش بعدها لما نجى بالطوفان يعني ربما عاش نوح قبلها خمسمائة سنة او الف سنة وبعدها مثلها فكانت الامم السابقة يعني يعيشون اعمارا طويلة فلما موسى عليه السلام يقيس عمره هو الف سنة الفين سنة بعمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وستين سنة تعتبر عمر قليل جدا لذلك قال موسى هذا غلام بالنسلة الي مثل اما يكون انت عمرك مئة سنة وواحد عمره سبع سنوات او ثمان سنوات تقول هذا غلام أنا عمري أضعاف عمره عشر مرات فبكى موسى فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وفرض الله تعالى عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا واطعنا، نزل وكان لا يزال في أوائل دعوة عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة فرضت في مكة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما صار له في الدعوة إلا سنوات قليلة فمر بموسى فقال له موسى عليه السلام كم فرض عليك ربك قال فرض علي خمسين صلاة في اليوم والليلة لم يقل موسى في نفسه اه احسن حتى امته تتعب وتعصي ويشق عليها عمل هذه العبادة وتدخل النار احسن الا خمسين صلاة يليتها مئة صلاة لا ما قال كذا موسى موسى كان قلبه طيب يحب الخير لكل الناس قال لا لا لا ان امتك لا تطيق ذلك هذا يتعب امتك إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك. أنا ناصح لك ارجع إلى ربك اسأله التخفيف لامتك. لقد جربت الناس قبلك لقد بلوت بني إسرائيل أشد البلاء أنا مجرب الناس قبلك سنين وأنا معهم أتعبوني ارجع ما دام الآن في الفرصة ارجع قل يا ربي خفف علي ما دام لا تزال أنت فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يا ربي خفف علي قال وضعت عنك عشرا خلاص صارت أربعين صلاة رجع ومر بموسى. قال له موسى لا لا لا ارجع الى ربك اسأله التخفيف لامتك ان امتك لا تطيق ذلك ارجع فرجع فوضع الله عنه عشرا حتى لا زال بين الله تعالى وبين موسى حتى صارت كم صلاة خمس صلوات فوفعلا هذه امتنا تصلي اليوم خمس صلوات وهي باجر خمسين صلاة لان الله تعالى قال هي خمس وهي خمسون يعني هي خمس صلوات بالفعل وخمسون بالاجر فموسى عليه السلام له فضل على امتنا بأنه لولا الله ثم هو لكنا نصلي اليوم خمسين صلاة. موسى عليه السلام ذكر الله تعالى قصص عجيبة عنه في القرآن. من ذلك قصته عليه قصته عليه السلام في مع الخضر ونقرأها في كل جمعة في سورة الكاف. من ذلك قصته مع السحرة عند فرعون. من ذلك قصة موسى في طريقة ولادته ولما ألقته أمه وضعته في صندوق في التابوت ثم ألقته في اليم في البحر. وقصص عجيبة متعددة قصة موسى عليه السلام مع قومه في البقرة إن الله يؤمركم أن تذبحوا بقرة قصة موسى عليه السلام مع قومه لما أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى قصص عجيبة متعددة لموسى ذكره الله تعالى في القرآن ذكرها الله في القرآن لماذا اختار موسى بالذات ما هم الأنبياء يا جماعة أكثر من 100 ألف نبي لماذا الله تعالى اختار موسى بالذات يكرر اسمه 183 مرة طيب ما هو عدد النصارى اكثر من عدد اليهود في العالم لماذا ما كرر الله تعالى اسم عيسى وقصص عيسى عليه السلام ما هو عيسى برضو عاش في قوم فترة وكان قصص مع الحواريين وقصص مع اليهود وقصص مع النصارى والرومان لماذا ما ذكره لان قصة موسى عليه السلام تميزت عن غيرها من القصص وفيها عبر وعظات تعالوا اليوم ايها الاخوة والاخوات نقف على قصة من قصص موسى عليه السلام ذكره الله تعالى في سورة القصص موسى عليه السلام ولد في عصر فرعون فرعون كان جبارا لم يدعي فرعون أنه ولي من أولياء الله ولم يدعي أنه نبي إنما ادعى أنه ربهم الأعلى جعل يقول للناس أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون وجعل فعلا يدعي الإلهية على الناس فرعون رأى في ليله من الليالي أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل استيقظ من النوم وهو غضبان ومتغير مصر كان يسكن فيها نوعان من الناس المصريون الأصليون اللي هم أهل البلد الأصليين وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام الذين جاءوا لما دعاهم يوسف أصلا ما كان بنو إسرائيل سيسكنون مصرا لولا أن إخوة يوسف ألقوه في الجب إخوة يوسف هم أصلا ساكنين في فلسطين فجاء إخوته وألقوه في الجب أخذ يوسف واحد مصري أخذه وذهب به لمصر وباعه حتى حصلت القصص المتعددة ليوسف وصار يوسف عزيز في مصر مسؤول عن الأموال ثم دعا أباه وأهله وجاءوا وسكنوا في مصر ثم تناسلوا, تناسلوا لذلك إسرائيل هو يعقوب وإيل معناها الله مثل لما تقول جبرا إيل ميكائيل إسرافيل إسرائيل يعني عبد الله خادم الله محب الله فهذه في في لغتهم فجاء يعقوب معه أولاده الأحد عشر ويوسف هو رقم 12 ومعه أولاد آخرون يعني من أولاده لأن الأحد عشر هم الذين كادوا ليوسف الذين عملوا له المكيدة لكن كان عند يعقوب أولاد آخرين وعنده زوجاته وجاء يعقوب وربما أن يعقوب رزق بأولاد أيضا جدد في مصر وجعل هؤلاء الأصول اللي هم مثلا ربما يصل عددهم إلى 12 من الرجال أو 15 أو 20 من الرجال اللي هم جاءوا مع يعقوب جعلوا يتناسلون يتناسلون حتى صار لهم وجود في مصر صار لهم وجود في مصر مثل مثل لما أقول لك كم عدد العرب في ألمانيا تقول والله يا شيخ قبل 50 سنة كان عدد العرب 5000 الآن عددهم 25000 أقول لك كيف يعني هم استقبلوا عرب جدد تقول لا تناسلوا صار الأب يأتي بالأولاد والأولاد يتزوجون فتناسلوا تكاثروا كذلك ما وقع بين يوسف وموسى بين يوسف وموسى سنين تناسل بنو إسرائيل خلالها رأى فرعون هذه الرؤيا استيقظ من النوم فقال طيب أنا ماذا أفعل ملكي يزول على يد رجل من بني إسرائيل إذا سأقتل بني إسرائيل كلهم أجمعهم الآن وذبح السشار الذين عنده قالوا له يا فرعون تقتل بني اسرائيل أنت مجنون الآن ما يحفر لنا الآبار إلا بني اسرائيل ما يقوم على رعايتنا إلا بني اسرائيل ما يشتغل في المزارع عندنا إلا بني اسرائيل ما ينظف بيوتنا إلا بني اسرائيل هم العمالة اللي عندنا تتورطنا لما تقتل بني اسرائيل ما يبقى عندنا أحد يخدمنا ويشتغل أن ستعمل مشكلة اقتصادية اجتماعية في البلد لو قتلتهم قال طيب والله مشكلة ماذا نفعل؟ خلاص انا ساقتل جميع الولادات الجديدة من بني اسرائيل وصار فعلا كل يوم عنده مجموعة جنود استخبارات يمرون اي مولود ذكر مولود لبني اسرائيل يذبح فمرت سنة وسنتان وثلاث واربع وبني اسرائيل لا يولد لهم الا بنات لان الاولاد يقتلون جاء اليه قوم قالوا يا فرعون قال نعم قالوا انت بعد عشر سنوات خمس عشر سنة سيصبح الشباب اللي يخدموننا الان والكبار سيصبحون أكبر من ذلك ونحن نحتاج إلى ناس صغار يخدموننا أبو عشر سنوات سبع سنوات يخدموننا في البيوت ويشتغلون معنا وأنت قتلت الآن نحن نريد خدما صغارا كمان نريد كبار دبرنا يا فرعون فاتفق معهم أن يقتل الأولاد سنة ويتركهم سنة فعلا السنة التي يتركون فيها ولد فيها هارون عليه السلام والسنة التي يقتلون فيها ولد فيها موسى ولد موسى أمه كما قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه ممن يأتون ويقتلون فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وصارت أم موسى فعلا ترضع ولدها إذا خافت من أحد مباشر عندها صندوق تضع الولد فيه وتربطه بحبل وتضع الصندوق عند البحر يأتون ما في أولاد لا ما عندنا والله أبحثوا دوروا ابحثوا في البيت بحثوا ما وجدوا أحدا يوم من الأيام انقطع الحبل ومضى البحر بهذا الصندوق فإذا به يقف على بيت فرعون وقف على بيت فرعون أخذوا هذا الصندوق فتحوا الصندوق إلا والله فيه غلام صغير وأصبحوا مثل ما ذكر الله تعالى عن يوسف لما ألقى الرجل الدلو في داخل البئر ليسخرج ماءا فإذا به يسخرج نبيا فالدلو قال يا هذا غلام وهذا الذي وقع لما فتحوا الصندوق فإذا هذا الصندوق في شيء أغلى من الذهب والمال فيه غلام وقال الله سبحانه وتعالى لموسى وألقيت عليك محبة مني ألقيت عليك محبة مني إيش معناها أن كل من رأى موسى يحبه ألقيت عليك القى الله تعالى في قلوب الناس محبه لموسى وصار موسى عنده قدرة, على جاذب قدرة جاذبية للناس كلما رآه أحد أحبه ألقيت عليك محبة مني مثل ما ذكر الشيخ قبل قليل لما ذكر أن الله تعالى إذا أحب نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال عليه الصلاة والسلام ثم يوضع له القبول في الأرض محبة في قلوب الناس يقول بعض العلماء حتى إن الناس إذا شربوا الماء شربوا حبه معهم يضع الله تعالى حبه في الماء فالمقصود أن الله تعالى ألقى لموسى محبة كما قال عز وجل ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني تصنع برعايتي وبصري إليك وحفظي لك وفعلا التقطه آل فرعون أم زوجة فرعون لما رأت موسى أحبته وقالت لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أرجوك هذا ممكن إذا كبر ينفعنا لمن ربيه نحن وممكن أيضا نتخذه ولدا لأننا ما عندنا عيال فرعون وفعلا فرعون رضي بذلك على كره منه على كره منه ورضي بذلك وترعرع موسى عليه السلام ترعرع وقد بحثوا له عن مرضعة ترضعه ما كان عندهم في السابق حليب صناعي كان لابد تأتي امرأة ترضعها الغلام فجعلوا يعلنون المر... النساء المرضعات يأتين لأجل إرضاع ابن الملك الآن فصار كل امرأة تأتي ولما يلتقم موسى عليه السلام ثديها يبعد ثديها عنه ولا, ولا يستسيغه وهذا واقع يمكن تلاحظون اليوم بعض النساء تأخذ طفلا صغيرا تقول يلا حتى يكون ابني من رضاع عطوني أرضعه ومع ذلك الطفل ما يرضع أليس كذلك ولا لا ما يرضى وتجد أنه ينصرف عنها وربما تقيأ اللبن ولا ولا قبلته نفسه الله تعالى هو الذي يختار من يكون ابنها من الرضاع ومن لا يكون لذلك تقوم هي بالحليء تحلب في ثدي في, في رضاعة صناعية وتعطيه إياه ونحو ذلك فالمقصود أنه عرضت عليه المراضع والله عز وجل يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت أخته لأن أختك كانت تنظر إليه من بعيد فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أي وعد لما قال الله تعالى لها ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالوعد الأول تحقق لما رده إليها باقي الوعد الثاني جاعلوه من المرسلين وفعلا أخذت أم موسى الولد وصارت ترضعه ولها أجرة لها فلوس يعني صار لها أحسن هي أصلاً سترضعه لأن اللبن يتعبها في تديها والأمر الثاني أنه ولدها والأمر الثالث واحد يعطيها فلوس على الرضاعة فأخذت فعلا هذا الولد وصارت ترضع هذا الولد موسى عليه السلام وهو يكبر ويتربى في بيت فرعون صار لموسى عليه السلام وجاهه بين الناس وفرعون يبغض موسى في داخله، ويتمنى لو يوقع به أي آفة، لكن الولد تربى في بيته وزوجته تحبه وقد تعلقت به صعبهن يقتل موسى ويفعل له شيئا، لكن يحاول أن يتصيد عليه أي شيء. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكمة وعلم وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. دخل قبيل الظهر هم كانوا في السابق من بعد طلوع الشمس يبدأون يشتغلون كل واحد يخرج إلى مزرعته يخرج إلى الغنام يخرج يشتغلون فإذا جاء قبل الظهر يعني هم من طلوع الشمس إلى قبل الظهر قريب من خمس أو ست ساعات فإذا جاء قبيل الظهر قبل الزوال يعني قبل الساعة وحدة تقريبا يحتاجون أن يرتاحوا ويتغدوا ويناموا فيذهبون إلى بيوتهم فتكون الشوارع ما فيها أحد ما أحد مثل مثلا عندنا في بلداننا في البلدان الاسلامية لما تخرج الضحى يوم الجمعة تجد الشوارع ما في احد في الغالب يوم اجازة والناس في الغالب يبدأون يخرجون من الساعة 11 للصلاة وبالتالي لما تطلع الساعة 9 الساعة 8 الشوارع تكاد تكون فاضية الناس نائمين اكثرهم يوم جمعة فكذلك في هذا الوقت هذا يعتبر وقت ميت بالنسبة لموسى في مصر فخرج إلى المدينة على حين غفلة من أهلها غفلة الناس نائمون ومنشغلون فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من المصريين فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه بدأ الذي من شيعته الذي من بني إسرائيل لأن موسى عليه السلام بدأ يكتشف أن هذه أم الحقيقية لكن أنا عايش عند فرعون وزوجته هي الآن تعتبر أمي لأن هي التي ربتني لكن هؤلاء أهلي برضو بني إسرائيل هؤلاء أهلي فكان بني إسرائيل يستقون بموسى فإذا الذي من شيعة يسى موسى أنقذني يا موسى هذا ضربني فوكزه موسى فقضى عليه جاء موسى عليه السلام يريد ان يفرع بينهم أن يفرق بينهم عن الخصومة والعراك وجاء وضرب المصري ليبعده فضربه في أسفل الصدر وهذه المنطقة الآن لو واحد يضربك منها بقوة ينكتم من نسمك أليس كذلك؟ يصيبك ذك تنفس يحتاج حتى يعود لك النفس حتى لو واحد وقع على الأرض أو, أو ضربه شيء من هنا ربما يموت الله تعالى يقول خلق الإنسان ضعيفة الإنسان ضعيف ترى يعني أدنى شيء ممكن يقتله سم يقتله ضربها أحيانا في رأسه تقتله لو ربما انزلقت رجله على السلم وهو نازل مات ف وكزه موسى جاء موسى قال يا اخي ابعد وضربه فضرب من هنا ذاك الرجل وقع فقضى عليه نظر موسى والله الرجل مات طيب انا اسلم نفسي فرعون ظالم لو سلمت نفسي سيقتلني وانا قتلته خطأا يعني ما لي ذنب قال هذا من عمل الشيطان جعل موسى يحدث نفسه أنا المفروض ما استعجلت هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم دائما العبد إذا اعترف بذنبه واستغفر الله غفر الله له أهم شيء لا يتكبر لا يقول يا أخي عادي كل الناس يشربون خمر أنا, أنا سجدت لصنم انا شربت خمر ياخي كل الناس يتعاطون خمر ياخي عادي انا وقعت الفاحشة ايش المشكلة غيري يقع كل يوم بفاحشة انا بس مرة زنيت ما يعترف بذنبه لا العبد يا جماعة اذا انكسر وذل وقال يا ربي انا ااسف انا غلطان انا ااسف انا ااسف خلاص الكريم سبحانه وتعالى يغفر له ويعفو عنه حتى انت ياخي مع, مع اولادك مع زوجتك مع اي احد ربما يكون تحت يدك لو ان ولدك عمل شيئا ثم جئت قلت يا ولد انا ما قلت لك عشرين مرة ما ترجع ما تتأخر عن الساعة اثناش في الليل وين كنت امس الساعة الى ساعة واحدة فقالك يا اخي انا خلاص شباب استمتع بحياتي انت عبدني سيزيد ثورانك عليه وربما ضربته وربما طرت ويحصل بينكم مشكلة أليس كذلك لكن لو انه قال انا اسف يا ابي والله انا اسف انا والله غلطان بس والله كان الجوال طافي ولا كان معي ساعة وأسأل الشباب كم الساعة يقولوا لي لسه ساعة عشر لسه عشر لأنهم فرحانين جلستي معهم أنا آسف والله أنا غلطان المفروض أني فعلا أتأكد أبد أنا ابنك وفعل فيني اللي تريد أليس يحرجك بهذا الأسلوب ولا لا خلاص كأنما أنت نار وصب عليك ماء حتى لو أردت أنك تصرخ ما تقدر أنك تصرخ حتى الزوجة لو فعلت ما فعلت ثم قالت أنا آسفة حقك علي. أنا والله فعلا غلطانا وما أكرر هذا الخطأ مرة ثانية ولا أنت زوجي وأبو أولادي والله أنا أحبك أكثر مما أحب نفسي وعطتك كلمتين حلوات أليس الثوران الذي عندك كله يذهب موسى عليه السلام يتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى ضرب الرجل مات ما قال أنا أصلا ما تعمت أقتله بعدين أنا قصدي خير أنا كنت انهي مشكلة في الشارع هو بعدين هو اللي معتدي على الرجل وضربته ما انا ما عملت شيئا وذهب لا انا فعلا غلطان المفروض اني اضربه بيسر بي بي وبابعده بي قليلا ما هو باضربه كاني اضرب لي جبل قال ربي اغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين يا ربي بانك انعمت علي وجعلتني قوي القوة هذه يا ربي لن استعملها ظهيرا للمجرمين ظهير يعني مساعد ومعاون لا يا ربي مثل ما قال تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير يعني معاون ومساعد كما قال سبحانه وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فظهير يعني مساعد ومعاون ومناصر فيقول يا ربي أنت أنعمت علي بقوة أنا استعملت يا ربي في شيء خاطئ قتلت رجل هالنعمة لن استعملها في معصية مرة ثانية مشكلة بعض الناس اليوم يستعملون عدد من النعم في المعصية أتاه الله مالا أتاه قوة في بدنها أعطاه ذكاء أعطاه خبرة في الإنترنت أعطاه قدرة على الإقناع أعطاه جمال في وجهه أعطاه بدأ يستعملها في معصيه انت بل تستعمل نعم الله عليك في معصيه ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين الناس استيقظوا بعد الظهر واللي طالع للغنم واللي طالع للمزرعة واللي طالع يشتغل إلا والله رجل مقتول في الشارع من قتله من قتله يا جماعة وين أهل وين صار ضجة في المدينة ما يعرف أن موسى قتله إلا من البشر إلا اثنان موسى ومن الثاني اللي يعرف الرجل اللي من بني إسرائيل موسى عليه السلام خلاص ساكت لما جاء من غد يقول الله سبحانه وتعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب يترقب لا أحد عرف ولا يمشي بين الناس السلام عليكم كيف حالكم ما؟ ها في أحد داري عني أنا اللي قتلت الرجل أمس ولا لا ما في أحد يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه هذا يبغى يكون مع موسى كل يوم نقتل واحد الواحد يا موسى الرجل اللي أمس مسوي مشكلة مع واحد عمل مشكلة اليوم برضو مشكلة فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه موسى تعال تعال هذا بعد طقني اليوم تعال هذا أمس ضربني أمس هذا بعد اليوم يضربني موسى موسى انا من جماعتك وانا من كذا وموسى أمس هو راع من موسى عليه الإسلام ضربه مات الرجل تعال بالله ضربه ثانية كل يوم أي واحد يضربني استغيث بك فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه موسى يمشي وخايف لأحد لا يدري عن عن قتل أمس الذي يقول موسى موسى هذا يضربني قال له موسى إنك لغوي مبين أنت أصلا صاحب مشاكل معقول يعني أن كل واحد يعني الناس هم اللي يعتدون عليك دائما أنت صاحب المشاكل هذا مثل واحد من الشباب ابوه كان يحذره دائما من يعني احداث مشاكل مع الناس ومن السرق احيانا من المحلات يوم من الايام عمل عمله وسجن فذهب ابوه يزوره في السجن فالولد يقول يا ابي والله العظيم ظالمني والله قال يا ولدي الشارع مليان شباب في مثل سنك ليش اختاروك انت يظلمونك من بينهم لا يمكن بينك وبين الشرطة عدوة ليش أنت في في ألف واحد في الشارع ليش أنت لوحدك أخذوك حطوك في السجن هذا يدل أنك أنت عندك مشكلة فموسى عليه السلام يقول للرجل أنت أصلا صاحب مشاكل إنك لغوي مبين ثم جاء موسى غضبان متوجه إلى الاثنين موسى قصده أنه بيضرب المصري أيضا يعني هو جناوي يضرب المصري فلما أراد أن يبطش يقول الله فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما تكلم هذا من بني إسرائيل خاف أن موسى يضربه هو جاي موسى وغضبان ينظر إلى الثنين وموسى في نفسه سيضرب المصري لكن هذا الإسرائيلي اللي من شيعة موسى من شدة الخوف قال والله شكله بيضربني مدام قال إنك غوي ومبين معناه الضرب اليوم علي وأمس الرجل ذب قتله بضربه الله اليوم ينهيني بضربه فقال قال يا موسى اتريد ان تقتلني انا ما اقتلك انا بضرب الثاني لا تفضحنا اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ها كم نفس قتلت بالامس نفس واحدة اذا موسى اللي قتل ثم بدأ هذا الرجل يعمل نفسه ناصح إن تريد الا ان تكون جبارا في الارض ما شاء الله انا اللي جبار وانت كل يوم ضرب لك واحد في الشارع وما تريد ان تكون من المصلحين انقلب واعظا لموسى وناصحا وهو أصلا صاحب مشاكل فلما رأى موسى طبعا بعض الناس هذه أحيانا يكون صاحب مشكلة ومعصية ومع ذلك يعمل نفسه واعظ هذا مثل ما ذكروا قالوا مرة واحد حرامي قفز في بيت وكان في البيت خزنة حديد مليئة بالفلوس خزنة كبيرة جدا حديد فالحرامي هذا جاء واستطاع انه يسرقها يسرق الفلوس من الخزنة وكسر الحديد وأخذ الفلوس فلما عرض أمام القاضي والصور الخزنة مكسرة فالشيخ القاضي يقول للحرامي أنا لا أتعجب أنك حرامي ولا أتعجب أنك سرقت فلوس ولا أتعجب أنك تقفز في البيوت وتعمل مشاكل أنا أتعجب من شيء واحد قال ما هو أيها القاضي قال كيف استطعت أن تكسر الحديد يعني نحن ما شفنا آلات في الصور ما في أي آلة وكيف استطاعت تكسر الحديد تفضل كيف حديد صلب لو لو تفجر بقنبلة من كسر كيف استطاعت تكسر الحديد بين لي فقال يا أيها القاضي أما سمعت قول الشاعر ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد <تصفيق> قال ما شاء الله يعني أنت متقي والله يلين لك الحديد كما ألانه لداود ثم طبق عليه أعظم العقوبات فالمقصود بعض الناس يكون أحيانا مخطأ وحرامي ويعمل نفسه ناصح فهذا الرجل يقول يا موسى أن تريد تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين بدأ الخبر ينتشر عند الناس آه إذن اللي قتل الرجل الأمس موسى وفرعون من زمان يريد أدنى خطأ على موسى ليقتله من زمان لكن ما هو لقي سبب يبحث عن سبب بس حتى يعني يضرب موسى لكن ما هو لقي سبب وقد كان الناس في السابق لما يبغوا يعملوا لما يبغوا يعني يقتلوا أحد أو شيء لازم يرون جريمة حقيقية حتى يقتلوه ليس مثلنا اليوم لما أمريكا تضرب العراق تقول والله عنده أسلحة دمار شامل تعالوا نبحث عنها يلا واضرب اضرب اضرب بعدين والله اكتشفنا ما في دمار شامل عنده والله احنا غلطانين تبوا تضرب بلد ثاني اضرب بعدين اوه والله اكتشفنا يعني نحن اليوم الظلمة يصطنعون أشياء غير حقيقية فرعون وهو فرعون ما هو قادر أنه يقتل موسى إلا لما يرى فعلا خطأ حقيقي الآن جاء الخطأ فلما قال هذا الكلام لموسى وانتشر الخبر قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ الملأ يعني كبار الناس يأتمرون بك ليقتلوك ترى جماعة الرجل اللي أمس ما في محاكمة ما في ولا قتلته خطأ أنا آسف ما في بيقتلوك يا موسى وفرعون لن ينصرك الآن ولن يساعدك ما عندك إلا أمك وإخوانك ولن ينفعوك الآن بشيء فاخرج إني لك من الناصحين أهرب الآن اطلع من البلد يقول الله تعالى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مديا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل لحظ تلاحظ في موسى عليه السلام في كل موطن يستعين بالله تعالى على أموره شوفوا وقع في خطأ يا رب اغفر لي طلع من المدينة عسى ربي أن يهديني سواء السبيل توجه تلقاء مدين دع الله تعالى أن ينجيه من القوم الظالمين هذا التوجه إلى الله تعالى دائما من أكبر أسباب نجاح موسى عليه السلام ومسير دعوته وثباته على الخير إن كلما وقع له شيء قال يا رب يا رب أنا ما استغني عنك وكلما أنت أشعرت نفسك أنك مفتقر إلى الله تعالى صار التوفيق حليفا لك أهم شيء لا تكن تشعر بالاستغناء عن رب العالمين مهما كثر مالك وقوية جسدك وصار لك منصب وغير ذلك دائما أشعر نفسك أني أنا بدونك يا ربي لا شيء لا حول ولا قوة لي إلا بك أنت ربي وخالق ورازقي وأنا عبد مملوك بين يديك صحيح أعطيتني مال وقوة وذكاء لكن يا ربي كل هذا ليس بشيء إذا ما أعنتني أنت إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده خرج من البلد وتوجه تلقاء مدين ذهب إلى جهة فلسطين يعني ذهب إلى جهة الشام يقول الله سبحانه وتعالى وَلَمَّا وَرَدَ مَا طبعا أي واحد يسير إذا أردت أي إنسان يدلك على طريق أنت ضايع ولا يعطيك طعام ولا أي شيء اذهب إلى مكان ما تجد الناس عنده في الغالب إلا لم تجدهم الآن سيمرون به ولما ولما ورد ما أمديا وجد عليه أمّة من الناس يسقون هذا أمر عادي مجموعة رعات غنم يرعون غنمهم فإذا جاء قبيلة إذا جاء قبيل المغرب في الغالب يأتون ويسقون غنمهم ثم يذهبون ينامون بكرة الصبح في الفجر يخرجون لأجل أن يعني يسيروا كما كانوا في المرة الأولى يرعون غنمهم كان هؤلاء قد حفروا بئرا وجعلوا بجانب البئر حوضا صغيرا وهذا موجود في عدد من القرى يمكن بعضكم يذكره يعني الناس في كثير من الاحيان يجعلون بجانب البئر حوضا صغيرا هذا الحوض يملؤونه بالماء ثم يغلقون البئر بشيء خشب او, أو اي شيء حتى يحميه لا يقع فيه كلاب او يقع فيه طيور فيفسد عليهم الماء وهذا الماء الذي في الحوض تشرب منه الابل يتوضعون منه ما شابه ذلك وهذا موجود في القرى فموسى عليه السلام أقبل ينظر إليهم رجل تعب أثناء الطريق ومشي وجائع ومرهق وخائف وما يدري عن أمه وأخوانه إيش حصل لهم فجاء وجعل ينظر إليهم وجد عليه أمة من الناس يسكون هذا شيء عادي ووجد من دونهم امرأتين تذودان تذودان إيش؟ الغنم تبعد الغنم عن أن, تختلط أن تشرب ماء طيب الغنم عطشانة لماذا تمنعيها من الشرب تذودان موسى متعب قام جاء إلى المراتين قال ما خطبكما ليش, ليش الغنم ما تخلونها تشرب ما هي من الصبح وهي تمشي في البر ترعى عطشانة الآن صار لها يمكن عشر ساعات اثناء ساعة وهي ترعى في الشمس خلوها تشرب ليش ما خطبكما قالت مراتان عفيفتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء يصدر يعني يبعد لذلك حتى اليوم في الشركات في شيء اسمه الصادر وإيش وارد الصادر هي الأوراق اللي تطلع من عندنا والوارد التي ترد علينا فتقول يصدر الرعاء يعني يبعد الرعاء مثل ما نقول هذه صادرات البلد يعني التي تخرج من, من منها إلى بلاد أخرى حتى يصدر الرعاء وحتى موسى ما يقول أصلا أنتم إيش طلعكم ليش ما قعدت في بيتك وأبوك والأخوانك يرعون الغنم أنت إش اللي طلعك تزاحمي الرجال أصلا حتى ما يقول موسى في قلبي هذا الكلام قالت المرأة وأبونا شيخ كبير حتى ما تقول إحنا إش اللي طلعنا أصلا ترى إحنا ما عندنا أخوان وأبونا الشايب كبير في البيت ما يقدر يطلع فاحنا مضطرين إننا نطلع وهذا يا جماعة شوف العفة عند المرأة تقول صح صدقت المفروض أني أنا أجلس في البيت أرعى أمور البيت ما أطلع أزاحة الرجال لكن طلعت للضرورة ما عندنا أحد وأبونا شيخ كبير موسى عليه السلام من طبعه الإحسان إلى الناس كما أنه لما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم يعني مارا به وقد فرضت عليه خمسين صلاة ما جاء وقال انتظر لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما رأيك يا موسى لا موسى لما يرى أحدا محتاجا ما يحتاج يطلب مني أنا مباشرة آتي وأقدم إليه الفائدة وأقدم إليه النصيحة والإحسان فلما جاء ذلك لما رأى موسى هذا قال الله تعالى فسقى ثم تولى إليهما ولا تولى إلى الظل تولى إلى الظل ما جاء وقال طيب أعطوني حليب مدام أنا سقيت لكم أنا ترى تعبان ولا وين بيتكم أنا والله ترى غريب في البلد ممكن الليلة أتعرف على الوالد وأبيت عندكم في البيت ما يريد أي مصرحة لنفسه هذه لله فسقى ثم تولى إلى الظل راح للظل فقال ربي شوف الإنكسار لله في كل لحظة إني لما أنزلت إلي من خير فقير المرأتان دائما تتأخر ما ترجع البيت إلا بعد المغرب وبعد غياب الشمس المرة هذه رجعت مبكرة إلى البيت ليش؟ لأنها سقت مبكرة. ما انتظرت حتى الروعات كلهم راحوا ثم بدأ تسقي غنمها. لا جاء موسى عليه السلام وأخذ الغنم وبسرعة أخذ دلو وعب بسرعة وتعالوا اشربوا والروعات هابوه ما أحد يقدر يقول له ابعد موسى قوي ومال ثيابة واثق في نفسه فسقى لهم المرأتان أعجبته به غاية الإعجاب. شيخ بغير الشريط بس. هذا الوقفة حلوة عند الإعجاب ها؟ <تصفيق> لما رأى الأب أن البنتين رجعتها مبكرتين استغرب ما الذي جاء بكم لهم قالت والله يا أبي في واحد غريب عن البلد ما نعرفه جاء وسقى و... و... لوحده الدلو يحمله ثلاثة رجال أو أربعة وهو حمل الدلو لوحده وسقى وصنع و... بعدين يا, أب يا أبان هذا له هيبه وجسم قوي وعجيب قال طيب هذا من أهله قالوا والله ما ندري من أهله أين ذهب ما ندري بس هو ذهب واضطجع تحت شجرة ما نعرفه ولا قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ليش ما أرسل الأب لابنتين لأنه الآن يحتاج إلى وحدة من البنتين تبقى عنده ترعى البيت تجهز الطعام تصلح أمور الغنم الأب شايب كبير فيحتاج أن وحده تبقى فقال للثاني اذهبي ناديه فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا قالت إن أبي يدعوك لاحظ الأدب ما جاءت إلى موسى وهي ثم لاحظ الله تعالى يقول تمشي على استحياء هذا يا جماعة طبع المرأة لذلك نحن الآن إذا رأينا امرأة تمشي كما يمشي الرجال وترمي يديها يمين يسار وتضحك وتمزح نقول ولا... هذا ليس من طبع المرأة لأصل في المرأة أن يكون يغلبها الحياة الغنج الدلال الخجل ليست مثل الرجال تريئة في كل موطن وتصرخ على الموظفين وتتكلم مع البياعين، لا الله تعالى يقول أول من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين أنوثت المرأة هي التي تجذب الرجل إليها أنوثتها ولطفها ونعومتها ليس رجولتها وما شابه ذلك جاءت المرأة منزل رأسها في الأرض خجلانة تمشي على استحياء جاءت إلى موسى ما قالت تعال معي لا حتى ما يقول موسى إيش اللي تعال معي في الليل تعال معي على طول قالت إن أبي يدعوك ترى القرار ليس من عندي عندي أب هو الذي يقرر عندي ولي أمر أبي يدعوك حتى ما يقول موسى ماذا يريد هذا ب. قالت هي الآن تجيب على الأسئلة قبل ما يسأل موسى عنها مثل مثلا لما واحد منكم يقول يا شيخ انت مثلا أنهيت المحاضرة مبكرا فأنا لأني أدري ستقول أنهيتها مبكرا مباشرة أقول وأنا يا جماعة أنهيت المحاضرة مبكرا لأن عندي محاضرة ثانية تبدأ الساعة ثلاث وحتى ما تقول أنتم طيب ليش تبدأ الساعة ثلاثة ليش ما جدولك من البداية وخليهتها تبدأ أربع فأقول وهي كانت أربع أصلا لكن جعلناها ثلاث للموعد الطيارة تقدم فأنا أجبت على أسئلة أنتم في رؤوسكم بالتالي خلاص تسكتون إذا ما يحتاج نسأل فموسى عليه السلام حتى ما يسألها يقول أبوكي ماذا يريد مني طيب لماذا آتي ماذا تريد حتى ما يسألها هي أعطته ثلاث أربع أجوبة وربعات واحد ثلاث أربعة لذلك موسى ما يحت كل الأسئلة التي مفترض يسألها موسى هي أجابتها من البداية إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص جاء موسى وقال اسمع قال الشايب هذا من أين أنت يا موسى قال والله أنا من مصر وأصلا أنا ولدت عند فرعون وفرعون هذا إنسان ظالم صدقني يقتل الأبناء ويستحي النساء أمي صار لقصة والله أنا أول ما ولدت وهم يعني ينتظرون العشاء وجالسين يتحدثون مع بعض وتخيل جلسه لموسى بعدها الارهاق الشديد وعنده حليب من حليب الغنم وعنده طعام وجالس على فراش وثير ويتحدث مع رجل شيخ كبير سوالف طول الليل اعطاه القصص لما انتهى هذا الرجل الحكيم طبعا قيل انه شعيب عليه السلام والصحيح انه ليس شعيب لان بين موسى وبين شعيب مئات السنين فموسى عليه السلام ما ادرك شعيبا لكن رجل صالح فلما قص عليه القصص الرجل بخبرته يعلم ان فرعون ما يتتبع الناس اللي يطلعون من البلد فرعون اهم شيء المتعة الشخصية عندي اما أبدأ أتبع الحقوه احضروه ما همه العدل همه يفتك من المشكلة فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين خلاص نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبا تستأجر البنات يسمعون القصص قالوا والله هذا الرجل لا يستطيع رجوع إلى أهله ما عنده زوجة ما عنده أولاد مرتبط بهم أمه عندها أولاد كثير غيره عنده ظروف أمنية تمنعه من أنه يختلط بالناس كثيرا طيب أين سيذهب ما هو لما سق لنا راح وجلس تحت شجرة يعني ما عنده مكان ليش ما يجلس عندنا؟ فاقترحت البنت قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استاجرت القوي الأمين القوي لأنها رأت كيف الرجل يشتغل عند الماء ويخرج الدلو ويشتغل بقوة ورأته أمينا لم يتعرض لها ولا لأختها وكانت فرصة يتعرض فرصة ان لما سق الماء يرجع اليهما ويقول ايش رايكم في قوتي كيف ها شفت انا يخافون مني كل الرعاة ممكن يأتي يستعرض قوته وكذلك لما جاء معها الى البيت ما استعرض قوة امين رجل امين في غريزته امين في بصره امين في سمعه امين في لسانه بما يتكلم به ان خير من استاجرته القوي الامين الرجل يريد شيء ابعد من ذلك ما يريد استاجر موسى بس لا اعجب به واراد ان يزوجه ابنته قال يا موسى اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج يعني ثمان سنوات تكون اجير عندي تشتغل بدل ما اعطيك فلوس اجرة بدل ما كل شهر اعطيك مثلا مئة درهم اجرتك على مدى ثمان سنوات تجمع لك في كل سنة ثمانمائة درهم يعني في ثمان سنوات تجمع 6400 لا. الأجرة هذه هي المهر اللي تعطيه ابنتي وهذا يجوز أن المهر يكون أحيانا شيئا ماديا أو معنويا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه امرأة وقالت يا رسول الله أريد تزوجك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان راغب وسكت وخفض رأسه أدبا فهمتها المرأة وجلست مع النساء فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة تسمع والمرأة ساكتة موافقة على الزواج والنبي صلى الله عليه وسلم ولي لجميع النساء يعني يملك إن المرأة في الشارع أنه يزوجها من غير وليها هو ولي يقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فهو يمشي كلامه عليها أكثر من يمشي كلام أبيها فيملك أنه يزوجها الآن فالمرأة الساكتة ما قالت لا لا يا رسول الله لا أريده ساكتة معناها موافقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك صداق؟ قال مم. أعطيها إزاري كان عليه إزار مثل إحرام في الحج والعمرة يقول الراوي ولم يكن عليه رداء فقير حتى رداء ما عليه ما ما يملك في الدنيا اللي قطعتك ما شلافها عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار وانت تبقى نفصخ يعني لما تعطيها الإزار اذهب التمس ولو خاتما من حديد راح الرجل يبحث والله ما وجد شيء إذن نجلس ما عندك مهر جلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بعد قليل كم معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا وجعل يعدهن بيده يحفظ أربع ولا خمس سور فقال صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن يعني حفظها السور هذه والأجرة التي المفروض هي تدفعها لك لتحفيظك إياها الأجرة مثلا عشر دراهم أو عشرين درهم هي المهر العجيب وتزوجها العجيب هالقصة هذه ذكرتها مرة في فرانكفورت جئت أصلي بهم في رمضان قبل الماضي أنا كنت جايكم رمضان ليس الماضي الذي قبله ولا لا فمرت ليلة في فرانكفورت وصليت بهم لما جئت فإذا عندهم شيخ مصري يمكن عمره خمس وسبعين سنة ثمانية وسبعين سنة حافظ القرآن بالروايات الأربعة عشر متقن تسأل عن القرآن يمكن يغلط في اسمه ولا يغلط في القرآن فكان نكتي وجالس قدامي في المحاضرة فتكلمت عن عظمة القرآن وقلت لهم والنبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل لأن حافظ خمس سور من القرآن فقال الرجل والله العظيم أنا حافظ القرآن كله والله حافظ بأربعطاشر الرواية حتى الرواية الشزة يخي قوزوني <تصفيق> الله يقعد تضحك عليه حافظ القرآن كله خمس سور وزوجوه <تصفيق> يا أخي نحفظ 114 سورة زوجوني فالالمقصود <تصفيق> أن المهر يجوز أن يكون معنويا يعني أجرا أو كذا ويجوز أن يكون حسيا ماديا فالرجل يقول يا موسى أنا لو أقول لك أعطني مهرا فلوس أنت ما عندك فلوس ما أنت طلعت من مصر ما عندك ولا شيء ما معك أي شيء من المال وأنا راغب أنك تبقى عندي إني أريد أن أمكحك أزوجك إحدى ابنتي هاتي على أن تأجرني ثمانية حجج وقال الله تعالى هنا إني أريد أن أمكحك يعني أزوجك ذكر أن عربيا سمع قارئ أن يقرأ قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات تتزوج المشركات حتى يؤمن ولا أمت مؤمنة الخير المشركة ولو أعجبتكم ثم قال الله ولا تنكحوا. تنكحوا يعني تزوجوا فهذا القارئ أخطى وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا لا تتزوجوا فقال الأعراب والله حتى لو آمنوا ما نكحناهم يعني اللي تقول ولا تنكحوا لأن النكاح هو الوطأ والجماع فيقول يعني يقرأ الآية ولا تنكحوا المشركين قال حتى لو آمنوا ما نكحناهم فإقرأها صح فقرأها أعادها ولا تنكح يعني لا تمكنوهم من الوط لا تزوجوهم حتى يؤمنوا المقصود أنه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج ثمان سنوات فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين أنا لن أشق عليك بمهر كثير ولن أشق عليك بعمل كثير بس ترى عندي الغنم وتبقى معي في البيت تسليني أنا أعجبت بك أعجبت بشخصيتك عند رزق ساقه الله إلي وزوجك من الليلة إحدى بناتي. والمهر يأتيني بالتقسيط. وهذا من الأدلة على أن المهر لا يجب أن يكون حالا يعني ممكن راح يتزوج واحدة مثلا بمهر مثلا عشرة آلاف ويدخل بها من الليلة لكن المهر يبقى في ذمته اللي يسمونه مؤخر الصداق مقدم الصداق وما شابه ذلك فقال موسى وافق موسى قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل كم أمضى موسى عليه السلام عنده أمضى موسى عليه السلام عشر سنوات لأنه قال فين أتممت عشرا فمن عندك أنا وطالبك بثمان إن كملت عشر جزاك الله خير وفعلا سؤال ابن عباس كما في الصحيح في البخاري رضي الله عنهما كم أمضى موسى عند الرجل الصالح فقال أمضى أوفاء الأجلين أوفاء الأجلين وأتم الأجلين اللي هو العشر سنوات لماذا اختار الله تعالى لموسى أن يرعى الغنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا رعى الغنم عجيب ليش الله اختار الانبياء يرعون الغنم ليش ما اختار لهم مثلا قبل, قبل ما يصبحوا انبياء انه يشتغل بتجارة مثلا انه يشتغل في صناعة يشتغل مثلا معلم قراءة كتابة حتى يزيد ثقافته ليش الله تعالى اختار للنبي رعي غنم ما من نبي من الانبياء الا رعى الغنم ليش اختار رعي الغنم قال اهل العلم ان الذي يريد أن يقود الناس لا بد أن يتدرب قبل ذلك على قيادة غير الناس يعني مثلا الراعي الغنم عند نوع من القيادة فتجد أن مثلا يطلع بالغنم صحيح أنها دواب لكن دواب عاقلة لها, لها, لها عقل لذلك جنون البقر كيف يكتشفون لما تبدأ البقرة تصرف تصرفات غريبة يعني مثلا هي تمشي بدل ما ترعى مثل البقر بكل هدوء لا تبدأ تقفز تبدأ تضرب رأسها قالوا هذه بقرة مجنونة فكذلك ما يتعلق بهذا يبدأ يرعى الغنم يراقب الغنم الغنمة هذه طلعت الشات هذه طلعت رجعها طيب أنا جئت هنا هل أرعى غنمي في هذا الأرض أم في هذه الأرض طيب أتأكد من هذا الزرع أتأكد من هذا الزرع أوه طيب هناك ممكن يكون في ذئب إذن أنا سأبعد الغنم كل يوم يتدرب أكثر وأكثر على اتخاذ قرار أتخذ قرار هل أرعى الغنم هنا أو هنا أتخذ قرار هل أرجع الغنم الآن بالليل والله السماء كأنها غيوم هل سيأتي مطر أم لا إن جاء مطر مشكلة الغنم تتعب معي او إذا سأتخذ قرار الآن أرجع بالغنم يكون عنده قدرة على اتخاذ القرار قدرة على القيادة منذ أن يكون في أول صغره النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وهو صغير دون العشر سنوات على قراريط لأهل مكة يعني امرأة عندها ثلاث من الغنم والثاني عندها اثنتان والثالثة عندها اربع تعطي النبي صلى الله عليه وسلم مالا ويجمع الغنم ويذهب يرعاها فتعود صلى الله عليه وسلم على القيادة موسى عليه السلام ليش ما رعى الغنم في صغره متربي في العز والترف متربي عند فرعون يأكل بملعقة ذهب ويشرب في اواني ذهب ويلبس ثياب الحرير وينام على الارمى هو ابن فرعون في بيت الملك كل الطعام والشراب جاهز فلما موسى عليه السلام يخرج من هذا العز والترف الى النبوة مباشرة ما يصلح لا تتربى على الشضف العيش والشدة والتعب حتى فعلا تصبر على الناس وانت تدعوهم وتتعب وتشعر بضعف الضعيف ومرض المريض موسى عليه السلام لما تربى في هذا العز يحتاج فترة يربى من جديد على الشدة والتعب ثم رجعك نبي شوف الحكمة عند الله سبحانه وتعالى وفعلا موسى عليه السلام يدلس عشر سنوات يتعب يتصبب عرق يسمر من شدة الشمس يصيب في ثيابه العرق يتعلق الشوك بثيابه أثناء الرعي يؤذيه تتقطع نعاله يتكلم مع الرعاة ربما اختصم معهم لما دخل في الحياة وصار عنده خبرة في الحياة متلوعة كمل العشر سنوات واراد ان يرجع الى اهله اوحى الله تعالى اليه بالنبوة الان تصلحتك والنبي ذكي وعاقل تعوتت على شظف العيش احتكيت بعامة الناس بعد ما كنت عند فرعون صار عندك قدرة على القيادة الان نرجعك لاهلك دار قال الله عز وجل ولم فلما قضى موسى الاجل الاجل اللي هو كم سنة عشر سنوات وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله أمكثوا لأنهم ضاعوا في البر وبرد شديد إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وفي آية أخرى بشهاب قبس وفي آية ثالثة بخبر لأنه ضايع وبرد شديد ويحتاج إلى ضوء ويحتاج ذهب إلى هذه النار فإذا بالله سبحانه وتعالى يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين وألك عصاك فلما رأها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وأرسله الله تعالى إلى فرعون أخيرا أعظم واسطه أعظم شفاعة في الدنيا في التاريخ شفاعة من لمن, واسطة من لمن. أنت ممكن واحد يتوسط لك ويدبر لك إقامة واحد يتوسط لك ويدبر لك وظيفة واحد ايش أعظم واسطه واحد توسط الواحد موسى لهارون لما أمر الله تعالى موسى أن يكون نبيا قال موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف ويكذب قال سنشد عضدك بأخي قبلنا واسطك وشفاء سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطانا فلا يصلون إليكما فصار هارون نبيا مع موسى صار هارون نبيا مع موسى عليه السلام والله هارون كان يكون إنسانا عاديا لكن رفع الله تعالى قدره بشفاعة أخيه له هذا أيها الأحبة ما يتعلق بقصة موسى عليه السلام فيها من العبر الكثيرة والآيات المتعددة شيء كثير نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يتدبرون آياته نسأل الله أن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن ممن يؤمنون بمحكمه ممن يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابه أسأل الله أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة أسأل الله أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة وأسأل الله تعالى كما جمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدرسه بيننا أسأل الله أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده أسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا بركة لنا في أرزاقنا وصلاحا لنا في أنفسنا وثباتا لنا في ديننا وصلاحا في أولادنا وذرياتنا أسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا طاعة نتقرب بها إلى ربنا ونتوسل بها إليه أن يصلح بها ذرياتنا أن يصلح بها ذرياتنا وأن يزيد بها إيماننا آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله